وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي لوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبت ليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وَأَمَّا إِذَا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا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 إلى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي